ترجعوا من ناحية القرعة هذيك بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد توقفنا عند ذكر المصنف عليه رحمه الله للقسم الثاني من اقسام الانقضاء من حيث الامور والخفاء فليتفضل القارئ لين قرأنا هذا القسم قال <قرأت> قرأ الحافظ المحضر رحمه الله والقسم الثاني وهو الخفيل المدلس بفتح الله سمي بذلك لكون الراوي لن يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث من من لم يحدثه به واشتقاقه من الدرس بالتحريق وهو اختلاط الضرام سمي بذلك الاشتراكهما في الخفاق ويرد المدلس بصيغة من سيغ الأداء تحتمل وقوع النقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صبح فيه بالتحديث على الأصحة وكذا المرسل الخفي إذا سجر من معاصر لم يبقى من حدث عنه بل بينه وبينه وسطه والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حسن تحريبه بما ذكر هنا وهو أن التدبيس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه فأما إن عاصر ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصر ولو بغير لغوي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه والصواب التفريقه بينهما ويدل على ان اعتبار اللغوي في التدليس دون المعاصره وحدها لا بد منه اطلاق اهل العلم بالحديث على ان روايه مخبرين كابن عثمان النهدي وقيس بن ابي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الاثاث لا من قبيل التدليس ولو كان مجرد المعاصره يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين لانهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه ام لا وممن قال باشتراط اللقاء في التدريس الامام الشافعي وابو بكر البزار وكلام الحبيب في الكفايه يقتضي وهو المعتمد ويرى عدم الملاقات باخباره عن نفسه لذلك او بجزم امام منطهر ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زياده روع بينهما لاثمان ان يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصوره بحكم كلي اي جازم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهد بن نراسين وكتاب المزيد في متصل الاسانيد آه. هذا اخر شيء نعم ثم الطعن يكون باثباته وانتهت هنا اقسام حكم الساقط من الاسلام هذا الفصل الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله وهو في ذكر القسم الثاني من اقسام الانقطاع من حيث الوضوح او الخفاء ذكر هنا القسم الثاني بعد ان تكلمنا عن القسم الاول وهو ما يتعلق بالانقطاع الجلي والواضح قال هنا القسم الثاني والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه واوهم سماعه للحديث مما مما لم يحدث به اذا عندنا القسم الثاني من صور الانقطاع وهو الخفي الذي وصفه الحافظ ابن حجر قبل ذلك بقوله فما يدركه الا الائمه الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الاسانيد وذكر هنا عليه رحمه الله نوعين من انواع الانقطاع النوع الاول وهو المدلس وهو الذي يسمى بالإسناد أو الحديث المدلس بفتح اللام وذكر صيفته وهو رواية الراوي عن من سمع ما لم يسمع رواية الراوي عن الشيخ الذي سمع منه أحاديث يروي عنه ما لم يسمح منه وذكر وجه التسمية بذلك لأن الراوي الذي يروي هذا الحديث ولم يسمعه من شيخه يوهم السماع ويخفي ذلك السماع فبشده خفاء هذا الامر وغموضه سمي بالتجليس سميا بالتجليس لان امر هذا الراوي يؤخذ على السماع ما دام انه سمع من هذا الشيخ احاديث اخرى فاذا روى عنه فالغالب ان يحمل على السماع انه سمع ما دام انه ثبت اللقاء وثبت السماع فنحمل كل الاحاديث على السماع فهو اوهم اننا او اوهم انه سمع منه هذا الحديث الذي دلسه عنه فلذلك سمي بالتدليس ولذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله رد اشتقاق التعريف الاصطلاحي الى التعريف اللغوي قال واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام وسمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء اي ان التدليس في اللغه مشتق من الظلام مشتق من الظلام والخفاء يقول ابن فارس الدال واللام والسين اصل يدل على ستر وظلمه فدلس دلس الظلام ومنه قولهم لا يدلس اي لا يخادع قال ومنه التدليس في البيع وهو ان يبيعه من غير ابانه عن عيبه لان الذي يشتري شيئا فيه عيب ويخفيه البائع فقد دلسه عليه لذلك يعني في لغتنا الدارجه او في عرفنا الموجود ان الذي يشتري شيئا ويجد فيه عيبا يقال له كانك اشتريته في الليل كانك اخذته في الليل او اشتريته في الليل وهذا لشده خفاء ذلك العيب وعدم علم المشتري بعيب تلك السلعه والبائع قد دلسه واخفى تلك ذلك العيب قال وهو ان يبيعه من غير ابانه عن عيبه فكانه خادعهم واتاه به في ظلام قال واصل اخر يدل على القله يقول العرض تدلست الطعام اذا اخذته منه قليلا قليلا لكن الاصل الاول هو الشائع وهو المراد بايه الايهام والاخفاء المراد به الايهام والاخفاء فالحافظ ابن حجر هنا عليه رحمه الله رد هذه او التعريف الاصطلاحي الى التعريف اللغوي وذكر وجه استعمال هذا الخفاء كيف يستعمل الراوي هذا الخفاء كيف يوهم غيره انه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ اولا انه قد سمع عنه احاديث فهو شيخ له وقد لقاه لق... او لقيهم واخذ عنه احاديث لكن هناك احاديث اخرى لم يسمعها منه لم يسمعها منه سمعها بواسطه ماذا فعل حذف هذه الواسطه ثم اتى بصيغه ليست صريحه في السماع انما تحتمل السماع وتوهم السماع لذلك قال الحافظ ابن حجر ويرد المدلس بصيغه من صيغ من صيغ الاداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن اسند عنه ك عن وكذا قال ومتى وقع بصيغه صريحه لا تجوز فيها كان كذبا يعني ان المدلس يستعمل صيغه ليست صريحه في السماع وكذلك ليست صريحه في الانقطاع وهي ما يسمى بال عن عن ان يقول عن فلان ولا يصرح بالسماع ولا بالتحديث ولا بالاخبار ولا باي صيغه صريحه في انه سمع منه هذا الخبر فياتي بصيغه تحتمل اللق... تحتمل السمع وتحتمل عدم اللقاء واوهمنا السماع لماذا لانه قد سمع عنه احديه فهو شيخ له فلذلك لا يمكن أن نصفه بالكذب إذا أورد صيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع يقول الراوي عن فلان كأن تقول أنت عن من لم تلقه ولم تسمع منه عن فلان أنه قال كذا وكذا أو تقول قال فلان قد تكون هذا الذي حدثت عنه لقيته وسمعت منه لكن لم تسمع منه هذا الخبر وتقول قال فلان الذي يسمع منك هذا القول توهمه انك سمعته مباشره من هذا الراوي وفي الحقيقه انك لم تسمع منه انما اخذت ذلك ب بواسطه فهذا الذي يسمى بالتدليس ويسمى صاحبه بالمدلس يسمى صاحبه بالمدلس اشار الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله انه قا... ان هذا الراوي لو صرح بالسماع في شيء لم يسمع منه او لم يسمعه من شيخه فهذا يعد كذبا فهذا يعد كذبا فقال ومتى وقع بصيغه صريحه لا تجوز فيها كان كذبا هذا اذا كان تعمد ذلك لكن احيانا قد يخطئ الراوي فيسمع عن شيخه بواسطه ثم يروي هذا الحديث بالعلنه احيانا قد يروي او ياتي بصيغه صريحه في السماع خطا لا تعمدا خطا لا تعمدا هذا لا يعد من الكذب انما يعد من اخطاء الروايه يعد من اخطاء الروايه احيانا قد ينقد الناقد روايه فيها تصريح بالسمع فيها تصريح الراوي بالسمع وهو لم يسمع حقيقه فينتقد تلك الروايه فهذا اذا وقع في ذلك وقع الراوي في ذلك من باب الخطا اما ان تعمد التصريح بالسمع وهو لم يسمع فهذا يكون كذبا ويوصى صاحبه بالكذب لكن هنا ينبه على أن هناك بعض أدواع التدليس يصرح فيها الراوي بالسمع ولا يحمل تصريحه على الكذب لأن الحافظ بن حجر هنا اختصر التدليس وذكر التدليس الشائع وهو تدليس الإسناد وهو أن يحدث عن من سمع بما لم يسمع منه لكن هناك بعض الأنواع وإن كانت نادرة لذلك لم يذكرها الحافظ ابن حجر في هذا المختصر منها مثلا تدليس العطف تدليس العطف وهو ان يروي عن شيخين اثنين فيصرح بالسماع عن الاول ويعطف الثاني عليه ومراده ان السماع انما هو للاول فقط فيقول حدثني فلان وفلان حدثني فلان الاول هذا سماع لكن وفلان ليس سماعا انما اخذه بواسطه وهو ان انه وهو يريد ان الثاني ليس في السماع او ليس سماعا وهذا كمن من مشتهر بهذا التدليس هو شيخ ابن بشير عليه رحمه الله احد رواه او رجال الصحيحين كما يعني ذكرت عنه قصه ان اصحابه هو كان معروفا بالتدليس كان معروفا بتدليس الاسناد فاراد اصحابه والروات عنه ان ياخذوا عنه فقط الشيء الذي يصرح فيه بالسماع فتفطن لذلك تفطن لذلك واحتال عليهم بهذه الحيله انه يذكر الشيخ الذي سمع منه حقيقه ويعطف عليه شيخا اخر لم يسمع عنه مباشره انما سمع بواسطه فظنوا انه سمع من هذين الشيخين فاحتال عليهم بهذه الحيله وبعضهم قال انما فعل ذلك ممازحه لهم لكن كما قلت هذا نادر لذلك لم يذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله نوع اخر مثلا تدليس السكوت او ما يسمى بتدليس القطعه تدليس القطع وهو ان يقول الراوي المدلس حدثني او حدثنا ثم يسكت ثم يستأنف الكلام بعد ذلك وهو يريد ان يقطع هذا الكلام لذلك سمي بتدليس السكوت وتدليس القطع فقطع الكلام ثم استأنف كلاما جديدا وذكر رجلا كان يقول هشام ابن عروه السامع يظن انه سمع وحدث مباشره عن هذا الراوي لكن هو في الحقيقه لم يحدث عنه انما دلسه لكن قلت كما ذكرت انها هذا النوع من التدليس نادر لذلك لم يذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله واشهر انواع التدليس هو تدليس الاسناد الذي ذكره ثم ياتي بعده تدليس التسويه بعد ان ذكر الحافظ ابن حجر كيف يرد التدليس باي صيغه يرد التدليس ذكر حكم هذا التدليس حكم التدليس فقال وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح من ثبت عنه التدليس بوصف الأئمة له بوصف الأئمة له بأنه مدلس ينظر في أمرين لقبول روايته أولا ينظر في مرتبته من حيث الجرح والتعديل إذا كان ثقة ويقبل أو صدوقا وإذا كان ضعيفا إذا كان ضعيفا ترد روايته لضعفه و قضية التدليس قضية التدليس قضية أخرى قد تزيده ضعفا والأصل أن رواية الضعيف مردودة لضعفه إذا كان ثقة أو صدوقا يعني إذا كان مقبولا هنا ينظر في الأمر الآخر وهو صيغة اراده للحديث باي صيغه اورد هذا الحديث هل اورده بصيغه السماع سمعت او التحديث حدثني او الاخبار اخبرني او اخبرنا او قرات على فلان او غير ذلك من الصيغ التي هي صريحه في الاخذ مباشره عن الشيخ والسماع من الشيخ فاذا كان ثقه او صدوقا وصرح بالسماع فان روايته تكون مقبوله تكون مقبوله اذا كان ثقه او صادقا ولم يصرح بالسماع ولم يصرح بالسماع انما اورده بصيغه تحتمل السماع كعن وقال فان روايته تكون مردوده للتدليس وهذا اصح الاقوال وهذا حكم عام ذكره الحافظ ابن حجر واشار الى الاختلاف في هذه المساله لذلك قال في الاصح في الاصح وهذا الاختلاف في روايه المدلس هل تقبل روايته مطلقا ام ترد روايته مطلقا ام يفصل في امره هي ثلاثة مذاهب مشتهرة أو أشهر الأقوال وهناك أقوال كثيرة لكن أشهر الأقوال هذه المذاهب الثلاثة مذهب الأول وهو مذهب ضعيف أن رواية المدلس مقبولة وغايته كالإرسال إذا قبلنا المرسل لأننا وجدنا من العلماء من يقبل المرسل كما تقدم فإذا قبل المرسل يقبل المرسل او تقبل روايه المدلس لكن هذا المذهب ضعيف مذهب اخر وهو مذهب ابن حزم عليه رحمه الله ان روايه المدلس مردوده مطلقا صرح او لم يصرح كانه جعل التدليس تهمه في الراوي وطعنا في الراوي فترد روايته الراي الثالث وهو التفصيل وهو الذي اشار اليه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله وننظر في صيغه ورودي او صيغه روايته ان صرح بالتحديث قبلنا روايته ان لم يصرح بالتحديث لا نقبل روايته لكن مع ذلك ينبغي ان نفرق بين المدلسين لانهم ليسوا على مرتبه واحده بعض المدلسين يكثرون من التدليس بعض المدلسين لا يدلسون الا عن ثقه بعض المدلسين يدلسون عن الثقات وعن الضعفاء وهل هم جرى لذلك العلماء عليهم رحمه الله لم يجروا بهذه الاحكام على جميع المدلسين انما هناك من المدلسين من تقبل عن عنتهم ولو وصف بالتدليس ولو وصفهم العلماء بالتدليس فان عن عنتهم مقبوله فلذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله وقبله العلائي عليه رحمه الله ذكروا ان المدلسين مراتب وقسموهم الى خمسه مراتب قسموهم الى خمسه مراتب او خمسه طبقات والحافظ ابن حجر تعرفون انه صنف في ذلك مصنفا طبقات المدرسين او تعريف اهل التقديس بطبقات من وصف بالتدليس والكتاب مشهور وطبع عدة طبعات والعلاء ايضا ذكر هذه الطبقات في كتابه المراسيل في كتابه تحفه التحصيل في ذكر رواه المراسيل هذه طبقات قال الحافظ تبعاً للعلاء الطبقة الاولى من لم يوصف بذلك الا نادرا وغالب رواياته مصرح فيها بالسماع يعني هذا الراوي لم يوصف بالتدليس الا نادرا والنادر لا حكم له غالب رواياته كلها بالسماع وهؤلاء هم الذين يخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيما في الغالب لذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر بعض الرواة ذكر رجال الصحيحين ذكر رجال الصحيحين الطبقه الثانيه من اكثر الائمه من اخراج حديثه اما لامانته وعفوا لي امامته اما لامامته او لكونه قليل التدليس او لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير او انه لا يدلس الا عن ثقه بعض الروات ا امام من الائمه كسفيان بن عيينه كسفيان الثوري ولو وصفوا بالتدليس لكنهم ائمه اما ان يكون اماما في الحديث واما ان يكون قليل التدليس في جنب كثره الروايات التي رواها او انه لم يعرف عنه انه لا يدلس الا عن ثقه فهؤلاء ايضا يخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحهم وغالب روايتهم ايضا نجدها نجدها مصرح فيها بالسماع من طرق اخرى الطبقه الثالثه قال من اكثر من التدليس فلم يحتج الائمه من حديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثه مطلقا ومنهم من قبلهم هذه الطبقه الثالثه الذي جرى فيهم الخلاف وهم من اكثر من التدليس يعني اكثر من التدليس او من روايه الاحاديث التي سمعها بالواسطه يروونها عن شيوخهم بالانعانه فهؤلاء لم يحتج الائمه الا بما صرحوا فيه بالسماع وذكر الخلاف فيهم الطبقه الرابعه من اتفق على انه لا يحتج بشيء من حديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع لكثره تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل هؤلاء ليس فيهم خلاف على قول الحافظ ابن حجر لماذا لانهم ليسوا الكرتبه الثالثه الذين اكثروا من التدليس لكن لا يعرف انهم كانوا يدلسون عن الضعفاء والمجاهيل بخلاف الطبقه الرابعه فعرف عنهم انهم يدلسون عن الضعفاء والمجهول اي يحذفون الضعيف والمجهول والواسطه كانت اما ضعيفا واما مجهولا فلذلك اتفق العلماء على انه لا يحتج بشيء من حديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع الطبقه الخامسه هي من ضعف بامر اخر سوى التدليس يعني كان ضعيفا اما ضعيفا ضعفا شديدا او متروكا او ضاعا ومع ذلك لا يدلز قال فحديثهم مردود ولو صرحوا فيه بالسماع لان لا ينفعهم التصريح بالسماع وضعفهم او ضعف حديثهم انما من جهه الطعن في عدالتهم او في ضبطهم قال الا ان يوثق من كان ضعفه يسير من كان ضعفه يسير واختلف عليه فهذا لا شك انه ينظر ايضا في قضيه تدليس لانه قد نحسن حديثه اذا صرح بالسماع لكن اذا لم يصلح بالسماع فاننا لا نقبل روايته للتدليس قد نقبل روايته لضبطه لذلك الحديث الخاص لقراء اخرى لكن ما دام انها ان روايته جاءت مدلسه فاننا نرد روايته للتدليس هذا النوع الاول الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في قضيه ال... الانقطاع الخفي ثم ذكر النوع الثاني فقال وكذا المرسل الخفي اذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطه هذا المرسل الخفي وهو رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه رواية الراوي عن رجل ونتجوز كما تجوز الحافظ بن حجر قال عن شيخ وهو ليس بشيخ له عن شيخ لم يلقه ولم عاصره ولم يلقه عاصره ولم يلقه فيكون بينه وبينه وصائد اما واسطه واحده اما واسطتان بل قد يكون ادركه وعاصره ولقيه لكنه لم يسمع منه لسبب من الاسباب قد يكون ادركه ادرك عصره ولقيه التقى به لكنه لم يسمع منه شيئا فهذا يعد بالمرسل او من المرسل الخفي كيف لم يسمع منه قلت لسبب من الاسباب لصغر سنن مثلا لانه لقيه في اخر حياتي ذلك الشيخ وهو يعني يصارع الموت مثلا ودخل عليه فلم يسمع منه شيئا او لانه توقف عن التحديث ايضا دخل عليه فتوقف عن التحديث ولم يحدثه بشيء وهذا كله موجود في الرواة والروايات مثلا عندنا إبراهيم بن يزيد النخعي يقول عنه ابن معين أدخل إبراهيم على عائشة وهو صغير وقال أبو حاتم لم يلقى أحدا من الصحابة إلا عائشة ولم يسمع منها فإنه دخل عليها وهو صغير وأدرك أنسا ولم يسمع منه إذن أدرك بل لقي عائشة ودخل عليها لكن دخل عليها وهو صغير فلم يسمع منها شيئا مثلا الأوزاعي عبد الرحمن بن عام الأوزاعي الإمام يقول الدار قطلي في روايتي عن محمد بن سيرين دخل على بن سيرين في مرضه ولم يسمع منه دخل عليه ولم يسمع منه والسبب أن بن سيرين كان مريضا في ذلك الوقت مثلا جنير بن حازم البصري قال الذهبي رأى بمكة لما حج أبى الطفيل الصحابي ولم يسمع منه وشهد جنازته اذا التقاه في اخر حياته فيمكن للراوي ان يدرك ذلك الشيخ او ان يدرك ذلك الراوي لكن ويعاصره ويلتق ويلقاه لكن لا يسمع منه شيئا وهذا النوع تقدم معنا ذكره عند الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله قصدي المرسل الخفي وجعله من المرسل جعله من الانقطاع الجلي وقلنا ان حقه ان يكون في المرسل في الانقطاع الخفي حيث قال فالاول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه هذا لا شك ثم قال بكونه لم يدرك عصره او ادركه لكن لم يجتمع او ادرك ما با ادرك العصر لكنه لم يجتمع وهنا قال المرسل الخفي اذا صدر من معاصر لم يلقه اذا اعاد ذكره وكان الحافظ والله اعلم استدرك ذلك وكان حقه ان يجعله في الانقطاع الخفي لا الجلي وهو الذي يدرك العصر لكن لا يلقى ذلك الشيخ واشار هنا الى ان حكمه الرد للانقطاع الخفي بينهما لكنه لا يتهم بالتدليس والايهام فهو عاصر من حدث عنه ولم يسمع منه شيئا فليس هناك ايهام كما هو لي في المدلس الذي سمع وحدث بما لم يسمع الذي سمع احاديث وحدث باحاديث لم يسمعها فاوهم السمع اما المرسل الخفي فهو لم يسمع شيئا بل عاصم وقد يكون لم يلتقي مع ذلك الشيخ فهو لم يهم او ليس فيه ايهام كما هو في التدليس لذلك اردف الحافظ ابن حجر هذا الحكم ببيان الفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس حيث قال والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا وهو ان التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقائه اياه فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي اذا الفرق بينهما في اللقيا والمقصود باللقيا هو السمع ليس مجرد اللقاء ليس مجرد اللقاء اللقيا مع السماع اذا الفرق بينهما في اللقيا والسمع وعدمها فان عاصره ولم يلقى من روى عنه أو لقيه ولم يسمع منه فهذا يسمى بالمرسل الخفي وإن لقي وسمع عن من لقيه وحدث بما لم يسمع منه فهذا يسمى بالتدليس فهذا يسمى بالتدليس ثم ذكر الحافظ بن حجر أن من العلماء أو من أهل الاصطلاح من لم يفرق بينهما بين التدليس والإرسال الخفي فقال ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصره ولو بغير لقي لزمه دخول المرسد الخفي في تعريفه والصواب التفريقه بينهما وهذا يريد ان يرد على ابن الصلاح وان يرد على شيخه العراقي وغيرهما لان ابن الصلاح ادخل في تعريف التدليس الارسال الخفي حيث قال في تعريفه أحدهما تدليس الإسناد وهو أن يروي عن من لقيه ما لم يسمحه منه موهما أنه سمعه منه هذا لا إشكال فيه هذا مثل تعريف الحافظ ابن حجر ثم قال أو, أو عن من عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه حافظ ابن حجر هذا أخرجه من التدليس جعله او سماه بالمرسل الخفي قال ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون اكثر اذا ابن الصلاح ذكر المرسل الخفي مع التدليس وضمه الى التدليس بكون الراوي عاصر من روى عنه واوهم السمع وهذا ايضا ما ذكره الحافظ العراقي في تعليقه على كلام ابن الصلاح حيث قال هكذا حد المصنف القسم الاول من قسمي التدليس اللذين ذكرهما وقد حده غيره واحد من الحفاظ بما هو اخص من هذا حده غير واحد من الحفاظ بما هو اخص اذا ابن الصلاح عمم وجعل التدليس والارسال شيئا واحدا بعض الحفاظ خصص التدليس بمن لقي وسمع وحدث بما لم يسمع قال وهو ان يروي عما قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير ان يذكر انه سمعه منه قال هاك بحدده الحافظ ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في جزء له في معرفه من يترك حديثه او يقبل وكذا حدده الحافظ ابو الحسن ابن محمد ابن عبد الملك بن القطان في معرفه في معرفه كتاب بيان الوهم والاهام قال ابن القطان والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عن من لم يسمع منه انتهى ثم قال العراقي وما ذكره المصنف يقصد ابن الصنع في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث وانما ذكرت قول البزار وابن قول البزار وابن القطان كي لا يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقه الى هذا الشان لذلك اذا العراقي ذهب مذهب ابن الصلاح وهو تعميم التعريف ان يدخل فيه التدليس وان يدخل فيه المرسل الخفي الحافظ ابن حجر اراد ان يرد على ابن الصلاح وعلى العراقي بان هذا ليس تعريفا دقيقا للتدليس لابد ان نخرج الارسال الخفي طبعا لابد له من الدليل على التفريق الحافظ ابن حجر لذلك ذكر بعد هذا الكلام دليله على التفريق فقال ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصره وحدها لابد منه اطباق اهل العلم بالحديث سقط مني شيء او ويدل على ان اعتبار اللغوي في التدليس دون المعاصره وحدها لابد منه هكذا نعم اتفضل على ضيا نعم طيب قال اطباق اهل العلم بالحديث على ان روايه المخضرمين كابي عثمان النهدي وقيس بن ابي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الارسال لا من قبيل التدليس ولو كان مجرد المعاصره يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لانهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه ام لا اي اراد ان من الادله على التفريق بينهما اجماع اهل الحديث على ان روايه المخضرم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولم يجتمع معه, معه نسميها بالارسال ولا نسميها بالتدليس تسمى مرسلا ومثل لذلك بروايه ابي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل عبد الرحمن ابن مول ادراك الجاهليه واسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدق اليه ولم يلقه ارسل صدقته الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول عنه ابو نعيم الاصفهاني اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره حج قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه حجتين توفي وهو ابن 40 و100 سنه توفي سنه 81 وقيل سنه 100 100 بالبصره سلم الى سعات النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ثلاث سنين وهو مسلم ثم قدم الى مدينه في ايام عمر بن الخطاب كان كثير العباده حسن القراءه لازم سلمان الفارسي فصحبه 12 سنه اذا هذا الراوي مخضرا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يرى لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لم تحصل له شرف الصحبه الراوي الثاني قيس بن ابي حازم قال عنه الامام المزي ادرك الجاهليه وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقبض اي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقيل انه راه يخطب ولم يثبت ذلك وابوه ابو حازم له الصحبه اذا روايه امثال هؤلاء تعتبر من الروايات المرسله ولم يقل أحد بأن هذه الروايات مدلسة أو لم يصف أحد أبا عثمان النهدي ولا قيس بن أبي حازم بالتدليس فلو كان يحكم بالتدليس لمن عاصر الراوي ولم يلقه لا حكموا على رواية هؤلاء بالتدليس لكن قد يقال هذا يعني ما أراده الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لكن قد يقال أن التدليس لم يكن مشتهراً في ذلك الزمان وليس للرواة غاية في أن يقعوا في التدليس وهو الإهام إهام الرواية عن من عاصر والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون أو كبار التابعين يدركون أن أمثال هؤلاء لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتطرق إلى أذهالهم الوهم او ايهام بان فلانا وفلانا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لا يمكن ان يعتبر من المدلسين او ان يوصف بالتدليس بخلاف غيرهم مثلا قد يكون معاصرا وقد يوهم غيره انه سمع من هذا الشيخ لان المعاصره المعاصره هي التي تقرب لنا بان هذا تتلمذ على الشيخ وكما ذهب الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله الذي يظهر هو الفرق بين التدليس وبين الارسال الخفي ومن باب اولى الارسال الظاهر لان التدليس فيه اهم وهو مذموم والارسال اذا علمنا بان الراوي لم يلقف فلان فلانا فليس فيه افهام ولا يذم على ذلك لا يذم على روايته عنهم ما دام انه لم يدعي السماع او لم يوهم السماع ودليل ذلك مثلا ما قاله ابو حاتم في ابي قilab عبد الله بن يزيد الجرمي قال لا يعرف له تدليس مع أنه كان يرسل عن من عاصره وقال لا يعرف له تدليس لم يتهم بالتدليس لذلك الحافظ بن حجر لما ذكر هذه العبارة من أبي حاتم قال هذا يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس للاكتفاء بالمعاصرة لما وصفه بعدم التدليس مع أنه يروي عن من عاصر ولم يسمع يرسل كثيرا لكنه لا يدلس لكنه لا يدلس ومع ذلك نجد ان الذهبي عليه رحمه الله وصفه بالتدليس حيث يقول يدلس عما لاحقهم وعما لم يلحقهم اذا عما ادركهم ولقيهم وعما لم يلقهم فوصفه بالتدليس عنهم قال وكان له صحف يحدث منها ويدلس فاذا مذهب الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هو انه لا يطلق على انفر هؤلاء انهم مدلسين ما داموا ما دام انه لم يقع اللقاء بينه وبين من روى عنه لا نسميه تدليسا اذا وقع اللقاء والسماع هذا الذي نسميه تدليسا ثم قال الحافظ وممن قال باشتراط اللقاء في التدريس الامام الشافعي وابو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفايه يقتضيه وهو المعتمد اذا راينا ان العراقي ذكر هذا المذهب عن ابي بكر البزار عليه رحمه الله ذكر ان ابا بكر البزار يقول بهذا القول وكذلك الخطيب البغدادي ظاهر قوله او ظاهر كلامه يدل على ما ذكره الحافظ ابن حجر حيث قال والتدليس على ضربين قد افردنا في ذكر كل واحد منهما بشرحه وبيانه كتابا الا ان نورد في هذا الكتاب شيئا منه اذا كان اذ كان مقتضيا له وهو في كتاب الكفايه يقول فالضرب الاول تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته اياه على وجه يوهم انه سمعه منه ويعدل عن البيان لذلك ولو بين انه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه لان الارسال للحديث ليس بايهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه الا ان التدليس الذي ذكرناه متضمن للارسال لا محاله لان المرسل هو كانه اظهر الانقطاع المرسل اظهر الانقطاع بخلاف المدلس سمع وحدث بما لم يسمع اوهم الاتصال ففهذا الفرق بين الارسال وبين التدليس الارسال فيه اظهار للانقطاع والتدليس فيه ايهام للاتصال فافترق الامر بين الارسال والتدليس ثم قال والتدليس الذي ذكرناه متضمن للارسال لا محاله من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه وانما يفرق حاله حال المرسل بايهامه السماع ممن لم يسمع منه قط فقط وهو الموهن لامر فوجب كون هذا التدليس متضمنا للارسال والارسال لا يتضمن التدليس لانه لا يقتضي ايهام السماع مما لم يسمع منه وه ولهذا المعنى لم يذم العلماء من ارسل الحديث وذم من دلسه وهذا الاولى هو التفريق لكن اذا وجدنا من النقاد عليهم رحمه الله من وصف من وصف من ارسل ولو الارسال الخفي وصفه بالتدليس يحمل هذا التدليس على الايهام على قضيه انه اوهم للمعاصره ولامكانيه اللقاء اوهم السمع وهو في الحقيقه لم يسمع والحافظ ابن حجر فرق بينهما ليعرف الاصطلاح وليفرق بين من يرسل ويظهر الانقطاع وبين من يدلس ويخفي الانقطاع ويخفي الانقطاع ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله طريقه معرفه عدم ملاقات من المعاصر الذي عاصر من روى عنه وهو المرسل الخفي فقال ويعرف عدم الملاقات باخباره عن نفسه بذلك او بجزم امام مطلع يعني ذكر طريقتين لمعرفه عدم لقاء الراوي المعاصر هنا يتكلم عن المعاصر لان ذلك المدلس لا شك انه لقي وسمع فلا نتكلم في قضيه لقائه بشيخه اما المعاصر الذي لم يسمع فيعرف ذلك بان يخبر عن نفسه انه لم يلق فلان ولم يرحل اليه مثلا وهذا لا شك انه دليل قاطع في عدم السماع مثله مثلا ما ذكر ابن عدي عن خصيف قال كنت مع مجاهد فرائيت انس بن مالك فاردت ان اتيه فصدني مجاهد فقال لا تذهب إليه فإنه يرخص في الطلال الطلال بالنورة فقال فلم ألقه ولم آته قال عتاب فقلت لخصيف ما أحوجك إلى أن تضرب كما يضرب الصبي بالذرة تدع أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم على كلام مجاهد يعني هذا يبين أن خصيف يعني فاته السماع عفوا نعم خصيف فاته السماع من انس ابن مالك وخسر بذلك شيئا كثيرا وذمه الراوي عنه او الذي روى له هذه القصه فهو حدث بنفسه انه لم يلقى انس سمع انه لم يسمع من انس مع انه راه وعصره وادرك ايضا مثلا يقول ابو الوليد الطيال سي حدثني صاحب لمن اهل الري يقال له اشرز قال قدم علينا محمد بن اسحاق وكان يحدثنا عن اسحاق بن راشد قال فقدم علينا اسحاق بن راشد فجعل يقول حدثنا الزهري حدثنا الزهري قال فقلت له اين لقيت ابن شهاب قال لم القه مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له ثم يعني هذا حدد بنفسه انه لم القى ابن شهاب عصره لكنه لم يلقاه هذا الطريق الاول وهو ان يفصح بنفسه انه لم يلق فلان او لم يسمع من فلان الطريق الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر جزم ناقد من النقاد من ائمه الجرح والتعديل وطلع على احوال الرواة فيحكم بعدم اللقاء بين الراوي وبين من روى عنهم وهذا كثير في كتب الجرح والتعديل مثالهم مثلا يقول بشير بن عمر الزهراني قلت لمالك بن أنس لقي ثور بن ابن سيد ابن عباس فقال لا لم يلقه اذا مالك حكم على ثور انه لم يلقه ابن عباس ويقول الدوري قلت لابن معين قد روى سفيان بن عيين عن ابراهيم بن ابي اعله قال لم يلقه سفيان فاذا هؤلاء النقاد قد يحكمون على الراوي بانه لم يسمع من فلان او لم يلق فلان ولو كان في عصره ولو ادرك عصره ولا شك ان هؤلاء يتكلمون بادله وحجج وقراء تبين لهم ان فلانا لم يلق فلانا انما لبعد المسافه بينهما ويعلم انه لم يرحل الى ذلك البلد او لم يرحل من بلده او لم يدخل هذه البلده الى اخر ذلك من القراء الكثيره التي تبين بان فلانا ولو عاصر ذلك الراوي الا انه لم يلقه او لم يسمع منه فهذه لابد من النظر في هذه الحجج والبراهين خاصه خاصه اذا اختلف النقاد في السماع وعدم السماع هل سمع او لم يسمع هنا لابد من النظر في الدلائل في القرائن في الحجج في البراهين في اما لعدم السماع اود السماع فنثبت السماع او ننفي السماع لهذا الراوي عن ذلك الشيخ عن ذلك الشيخ ونحكم بانقطاع الروايه بينه وبين شيخه ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زياده راو بينهما لاحتمال ان يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصوره بحكم كلي اي جازم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع هنا يبين الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ان ادل استدلال بالانقطاع وعدم السماع واللقاء باختلاف الروايات بحيث ان تاتي روايه بال عنعنه يرويها الراوي عن شيخ عن فلان ثم نبحث عن الروايه الاخرى لهذا الحديث ونجد روايه فيها واسطه بين هذا الراوي وبين شيخه فيقول لا شك ان اذا وقع مثل هذا فقد تكون هذه دلاله في ان هذا الراوي لم يسمع منه لان وجدنا روايه فيها واسطه لكن ينبغي ان نفحص تلك الروايه هل هي روايه صحيحه أم أنه وقع فيها خطأ وهو أن يكون هذا الحديث من المزيد في متصل الأسانين بحيث إن الراوي الذي ذكر الواسطة أخطأ في ذكر هذه الواسطة أخطأ في ذكر هذه الواسطة فينبغي النظر في أن لا تكون هذه الواسطة وقعت خطأ في الرواية وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانين أن تأتي رواية تنظر ناقصه وتاتي روايه اخرى فيها زياده راو بين راويين لم تاتي في الروايه الاولى وتكون هذه الزياده خطا وتكون هذه الزياده من باب الخطا فتسمى بالمزيد في متصل الاسانيد وهذا سياتي ان شاء الله ذكره في محله لان الحافظ هنا ذكره عرضا فقط ولم يذكره اصاله وهو نوع من انواع الحديث ف أيضا هناك بعض الصور الأخرى لاختلاف هذه الروايات منها أن يكون الحديث ورد بالعنعنة مثلا بين راويين وهذان الراوي الراويان اختلف هل سمع هذا الراوي من هذا الشيء أو لم يسمع منه وثم جاءت رواية أخرى فيها زيادة واسطة هذه قد يستدل بها العلماء على ان هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيء ما دام انه وردت الواسطه فيما بينهما وردت الواسطه فيما بينهما و فيكون الانقطاع بين هذه الروايه وتلك الروايه ايضا لو رجحنا في المثال الاول مثلا او في الصوره الاولى لو رجحنا الروايه الزائده التي فيها الواسطه هذا يدل على ان الروايه الاخرى فيها انقطاع اما ان يكون صاح ان يكون صاحبها مرسلا واما ان يكون مدلسا مثلا اذا سمع من ذلك الشيخ فيوصف بالتدليس وهذا يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله ان كانت ثقه يروي عن من عاصره احيانا ولم يثبت لقيهه له ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه إذا وجدنا راويا معاصرا فقط لكن لا ندري هل سمع أو لم يسمع ثم وجدناه في روايات أخرى إما لذلك الحديث أو لحديث آخر يجعل بينه وبين هذا الراوي واسطة هنا يمكن أن نستدل بكون هذا الراوي واسطة لم يسمع من ذلك الشيخ ذكر ابن القطان تفصيلا اكثر من هذا في كتابه بيان الوهم والالهام يقول فيه اعلم ان المحدث لان هذه قواعد في علم العلل وفي النقد يقول اعلم ان المحدث اذا روى حديثا عن رجل قد عرف بالروايه عنه والسماع منه ولم يقل حدثنا او اخبرنا او سمعت وانما جاء به بلفظه عن فانه يحمد حديثه على انه متصل الا ان يكون ممن عرف بالتدليس فيكون له شان اخر يعني المحدث اذا حدث عن رجل عرف السماع منه عرف عنه انه يسمع انه سمع منه وجاءت روايه اخرى لم يصرح فيها بالسماع اوردها بال عنعنه فتحمل على السماع الا اذا كان مدلسا فهذا كما قال له شان اخر لا بد من ان يصرح بالسماع للتفصيل الماضي ثم قال واذا جاء عنه في روايه اخرى ادخال واسطه بينه وبين من كان قد روى الحديث عنه معننا غلب على الظن ان الاول منقطع اذا كان يروي بال عنانه ولا يصرح بالسمع ثم جاءت روايه اخرى ولو لغير ذلك الحديث وجدناه يجعل بينه وبين هذا الشيخ واسطه فهذا في الغالب يقول في الغالب نحمل رواية المعنعنة على الانقطاع قال لماذا؟ قال من حيث يبعد أن يكون قد سمعه منه ثم حدث به عن رجل عنه هذا في الغالب قال وأقل ما في هذا سقوط الثقة باتصاله وقيام الريب في ذلك أقل شيء أن ترتاب وأن تشك هل سمع أو لم يسمع لا بد أن تبحث عن دليل واضح فهذا في كونه سمع او لم يسمع ثم قال ويكون هذا ابين في اثنين لم يعلم سماع احدهما من الاخر وان كان الزمان قد جمعهما وهذا ابين اذا كان متعاصرين ولم نجد سماعا بينهما ف فالمعاصره تحتم تحتمل السمع وتحتمل عدم السماع لكن اذا وجدنا في روايات اخرى الواسطه فاننا ندرك انه لم يقع بينهما سماع وهذا كما قال الحافظ ابن رجب يستدل به النقاد على عدم السماع لذلك قال وعلى هذا المحدثون وعليه وضع كتبهم كما مسلم في كتاب التمييز والدارقطني في علله والترمذي وما يقع منه للبخاري والنسائي والبزار وغيرهم مما لا يحصى كثرة تجدهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث معن عن اذا روى بزياده واحد بينهما بخلاف ما لو قال في الاول حدثنا او اخبرنا او سمعت ثم نجده عنه بواسطه بينهما فانها هنا نقول سمعه منه ورواه بواسطه عنه لانه صرح بالسماع وجاء بالواسطه فهنا لابد من الجمع بين الامرين انه سمعه مباشره وسمعه ايضا بواسطه قال وانما قلنا سمعه منه لانه ذكر انه سمعه منه او حدثه به هذا كلام ابن القطان عليه رحمه الله وهو كلام يعني قواعد في علم العلل او في الاتصال والانقطاع ثم قال الحافظ ابن ابن حجر وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الاسانيد اي ان الخطيب البغدادي له كتاب او له كتابان في موضوع الانقطاع الانقطاع الخفي فالتفصيل لمبهم المراسيل وهذا فيما اعلم انه مما فقد من كتب الخطيب وكذلك المزيد في متصل الاسانيد وكما قلت ان الحافظ بن حجر ذكر هذا عرضا وليس اصاله لانه سياتي ذكر مبحث في المزيد في متصل الاسانيد وياتي الكلام هل تلك الزياده تكون من باب الخطا او ليست كذلك كما يقول بعضهم والله تعالى اعلم ثم قال وانتهت هنا اقسام حكم الساقط من الاسناد وهي كم نعم اربعه سته خمسه ثلاثه اقوال ان الراجح هي سته وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل الخفي سته عند الحافظ ابن حجر انتهينا من التضعيف او سبب ضعف الحديث بسقوط او باسقاط راو او اكثر من الاسناد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وجزاكم الله غير الجزاء